أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت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 كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيميره فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله 119. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا لا لتركبنا طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجلون بني الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم.